أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين سعيد عبد القادر في بيان ان محل البحث في بحث النظام داخل العمليه هو المقام الثاني الذي بيناه الان وهو العراقي هل يدرك هل يدرك ان يلازم السلامه بين حكم العاقل وحكم الشارع او بين حكم شرعي وحكم شرعي اخر أم لا وليس محل البحث اما العقل يقول وليس محل البحث ان العقل اذا ادرك يقول إذا حكم العقل على أنه شيء حسن شرعاً أو يلزم فعله شرعاً أو يحكم على شيء أن المقبول شرعاً أو يلزم تركه شرعاً إلى آخره لا يقول هل يثبت بهذا الحكم العقل حكم الشرع؟ هذا موضح لأن هذا ما يرجعه إلى حجية حكم العقل هل حكم العقل حجة أم لا؟ وهل حكم العقل حجة أو لا؟ ليس محل بحث هنا إنما محل البحث هذا المطلب في القسم الثالث من مباحث العصور وهو مباحث الحجج هل حكم العقل حجة؟ هل مثل هل ان الظهور حجة أو لا؟ ليس هنا محل البحثي اذا انتهينا بالأمن إلى أنزل العقل هل يدرك؟ أن بعد ادراكه أن العدل حسن عقله هل يدرك ادراك آخر وهو أنما أسنه العقل يحسنه الشرع أم لا البحث الثاني وهو بحثنا لهذا اليوم لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية نقرأ المصلح حتى نصل إلى محمد الكلام حتى نقرأ نقرأ نقرأ نقرأ بلا لماذا ثميت هذه المباحث بالملازمات العقلية أولا ما المراد بالملازمات؟ ما معنى الملازمات هنا؟ قال المراد بالملازمات العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر هذا معنى الملازمة هنا الملازمة هنا هي حكم العقل بالملازمة بين حكم شرعي وبين أمر آخر هذا الأمر الآخر ما هو قد يكون هذا الأمر الآخر حكما شرعيا آخر هذا أولا وقد يكون حكما عقليا وقد يكون شيء ثالث من باب المثال لحكم العقل بالملازمة بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر مثلا مثالها المقدمة الأولى الشارع يكون الصلاة واجبة شرعا لماذا لقومه أخي الصلاه هذه مقدمة مقدمة صغرة والعقل يحكم يقول بأن الشيخ المقدمة الكبرى بأن الشيء إذا وجب شرعا وجب عقلا مقدمته شرعا لا مثل ان احيانا احيانا احيانا نعم حيان. نعم صحيح كيف؟ والعقل لا يقبل ؟؟؟. لا ما ممكن لا لا العقل ينفع اذا الشرع حكم بالشيء العقل يقبل حتما يحكم حتمان يحكم فاربه حتى اذا مره يكون مره العقل مدرك الملازم بين حكم شرعي وحكم شرعي اخر صلى مقدمه الصغرى الصلاه واجبه الكبرى العقل يدرك الملازمة يقول هكذا اذا وجب الشيء شرعا يلزم عقلا وجود مقدمته شرعا ومذا قال العقل يدرك الملازمه بين امر شرعي وامر عقلي هكذا العقل يكون العقل يكون العز حسن العز حسن شرعان العدل حسن شرعا حتى من خريض العدل حسن عقلا فالمقدم الثاني وكل ما أسنه العقل يلزم ان يحسنه الشارع ومر اخرى لا بين حكم شرعي وحكم اخر لا هو عقلي ولا شرعي كحكم العاقل كحكم العاقل كحكم العاقل بين اذا حكم الشرع بشيء مثلا الشارع يقول إذا فقدت إذا فقدت الماء فتيمن العقل ياتي ويحكم أن الشارع إذا حكم بشيء إذا حكم الشارع بشيء وأتى به المكلف يلزم أن يحكم الشارع هذا العقل يقول يلزم أن يحكم الشارع بالإجزاء لان العقل مكلف اذا جاء بالمامور به بالامر الاضطراري والشارع هو الذي كلفه العقل يقول اذا الشارع هو الذي كلف يلزم ان يكون المامور به المفتي به يلزم ان يكون مجزيا فمره قال العقل قد يكون غير فهذا حكم العقل بين أمر شرعي وأمر آخر لا هو عقلي ولا هو شرعي، وهو الحكم بالاجزاء عند الاتيان بالمقمور به بالأمر الإفراطي كتتم بدل الغصب أو بدل الورود. شوف المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العاقل بالملازمه بين حكم شرعي وبين امر اخر هذا الامر الاخر شنو يقول سواء كان هذا الأمر الآخر حكما عقليا او حكما شرعيا او لا هذا ولا ذا غيرهما مثل الامتيار بالمامور به بالامر الاضرار الذي يلدمه عقله سقوط الامر الاختياري لو زال للاضطرار في الوقت يعني داخل الوقت او خارج الوقت فالعقل يقول ما دام الشارع هو الذي امر فالمخزي قد اجزى لا يعيد ولا يقضي على ما سيأتي في ذلك في لمحه الاجزاء وقد يخفى على الطالب باول وهله الوجه في تسميه نظاهة الأحكام العقلية بالملازمات العقلية لماذا تمينا هذا البحث بالملازمات العقلية يقول هذا قد يخفى على الطالب لا سيما فيما يتعلق بالمستقلات العقلية ولذلك وجب علينا أن نوضح ذلك فنقول أما في المستقلات العقلية فيظهر وجه التسمية بعد بيام المقدمتين الصغرى والكبرى اللتين يتألف منهما الزليل العقلي وهما الزليل هو غيرهما هذا المثال المفهوم لغيرهما المثال لغيرهما أما مثال بين حكم شرع عقلي أو شرع وشرع بيناه بغير خارج العباده وهما مثلات الاولى وهي الصغرى الأولى العزل يحسن فعله عقلا هذه صغرى عقليه قال وهذه قضيه عقليه صرفه هي صغرى القياس وهي من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى الاراء المحموده وقد وقسفرأتهم في المنطق أن الحسن والقبح هذه بحق منطقة الأسابة أن الحسن والقبح من آراء المحمودة آراء محمودة يعني شنو؟ مما تطابقت عليها آراء العقلاء هذا معنى آراء المحمودة أو لا أو مما يحكم بهما العقل وبتعبير اخر هل هما عقليان أم عقلائيان خلاف بين العلماء المشهور يقول لا العدل, العدل والقبح مما يحكم بهم العقل المصنف يقول لا والقبح مما يحكم بهم العقلاء للعقل وهذا خلاف في العقائد المصنف يقول الحسن والقرح الذي يحكم بهما اراء العقلاء العقلاء هم الذين اجمعوا على ان العدل حسن والظلم قبيح لماذا اجمعوا لانها من الاراء المحموده التي يسير بها النظام كما قال. المشهور يقول لا العدل حسن قضية عقلية لا عقلاء كما قال المضني. أضل مكبيح قضية عقلية لا كما قال المصنف عقلاء. نعم. المصنف يقول نعم يحكم بهما العقلاء. خلافاً للمشهور المشهور يقول الحاكم بهما هو العقل لا عقلاء. فالمصنف هنا يشير إلى مطلبيه. إلى رأيه سبب ألا قال العدل يحسن فعله عقلا وهذه قضيه عقلية صرفه هي قياس الصغرى هي صغرى القياس عفوا دا يشير إلى رأيه وهي من المشهورات مشهورات يعني شبه التي تطابقت عليها آرام العقلاء التي تسمى الاراء المحمودة يعني ليست بقضية عقلية وإنما عقلائية عن المصنف وهذا البحث تجدون في كتاب المنطق موجود خلاف المشهور المصنف المشهور يقول عقلية المصنف يقول أخلائية فالمصنف الخالف المشهور والبحث مذكور في كتاب المنطق وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام عادته مهنا محل بحث العدل حسن هذا هو بحث اسمه عقائد هذا الكلام واذا بحث عنها فمن باب المقدمه للبحث عن الكبرى الاتيه الثانيه هذه الكبرى كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا هذا العقل يقول وهذه قضيه عقليه ايضا يستدل عليها بما ياتي في محله وهي كبرى القياس ومضمونها الملازمه بين حكم العقل وحكم الشر ان كل ما حكم به العقل يلزم ان يحكم به الشر وهذه الملازمه ماخوذه من دليل عقلي فهي ملازمه عقليه وما ينبذ وما يبحث عنه في علم الأصول هو هذه الكبرى هذه الكبرى أما الصغراء المضطهدة الأصولية والصغراء قد تؤخذ من المنطق وقد تؤخذ من الشرح يا وهذه الملازمة عفوا وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة ومن أجل هذه الملازمة تدخل المستقلات العقيلية في بحث الملازمات العقلية ولا ينبغي أن يتوهم الطالب لا تفكر هذه الملازمة هي دليل حجية حكم العقل ولا ينبغي أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجية العقل لا لا مو هذا معناها بل نتيجه هاتين المقدمتين هكذا العدل يحسن فعله شرعا اذا شكنا اياه العدل حسن عقلك هذه صغرى وكبرى كل ما حكم به العقل حكم به الشرع فاذا العقل حكم بان العدل حسن يندم ان يحكم ايضا الشرع فتكون النتيجه ان العبد حسن الشر، هذه نتيجه ليس الا وهذا الاستنتاج بدليل عقلي وقد ينكر المنكر انه يلزم شرعا كما انكر الاخباريون ترسي الاثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف الاستكشاف إن ان شاء الله تعالى في حينه و محله الوجه في هذا الانكار الذي نرجعه الى انكار حجيه العقل كما قال الاخباريه والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقليه عن مساله احداثه الصغرى وهي بيان مدركات العقل ابي واحد في الافعال الاختياريه والإقترارية الفعل الاقتراري لا يوصف بالحسن والقبح الذي يوصف بانه حسن او قبيح الفعل الصادر اختيارا من الانسان فالمثلث ينبه على هذا الامر يقول في الافعال الاختياريه انه ايها ينبغي فعله وايها لا ينبغي فعله ثانيهما الكبرى وهي بيان ان ما يدركه العاقل هل, هل لا بد ان يدركه الشرع ان يحكم على طبق ما يحكم به العاقل وهذه هي المسألة الأصولية التي هي من الملازمات العقليه ومن هاتين المسألتين نهيئ موضوع مدحث حجية العقل وأما في غير المستقلات العقلية فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدمتين اللذين يتألف منهما الدليل العقلي وهما مثلا الاولى هذا يعني الصلاة من الصلاه الصلاه واجب الصلاة واجبه شرعا او هذا المهتي به مقمور به بالامر الاقطراري مثلا فمثل هذه القضايا هذه مو عقليه تثبت في علم الفقه تثبت في علم الفروع في علم الفقه فهي شرعيه المعطيه الاخرى اما الثاني وهي الكبرى كل فعل كل فعل وجب شرعا يلزم عقلا ان تجد مقدمته شرعا قال كل فعل واجب شرعا يلزم عقلا وجوب مقدمته شرعا هذا حق الملازمه بين حق العقل والشرع او يلزمه عقلاً, عقلا حرمه ضده شرعا اذا احضر الشارع بشيء يلزم حرما ضده يعني. او كل مائي به وهو مامور به حال الاقتراب يلزم عقلاً الاجزاء عن المأمور به حال الاختيار، يعني المأمور به بالأمر الابتراري في حال الابترار وجاء به المكلف وانتهى منه حتى لو دخل الوقت بعد ذلك وتمكن من الاختيار بالمأمور به بالأمر الواقع مثلاً الصلاة مأمور بهذا الوضوء مثلاً بالوضوء لو فقدت فلو فقدت الماء الشارع يقول تيمم وهذا التيمم مأمور بي بالامر الاقتراري في حال الاقتراب تيممت صليت انتهيت من الصلاه بعد وجد بعد الانتهاء من الصلاه وبخس الموت العقل يقول مادام قد امر الشارع بالتيمم فيلزم سقوط الامر حتى لو بخس الموت هذا حكم عقلي العاخر هو الذي يقول ما دام الشارع قد أمران وجاء المكلف المغمور به بالأمر الأكتراني يلزم سقوط يلزم سقوط الأمر الواقعي وهو الصلاة مع حتى لو وجد الماء داخل الوقت أو خارج الوقت فلا يعيد ولا يقضي وهكذا فإن أمثال هذه القضايا احكام عقليه مضمونها الملازمه العقليه بين ما يثبت شرعا في القضيه الاولى الصغرى وبين حكم شرعي اخر وهذه الاحكام العقليه هي التي يبحث الملازمة هي التي يبحث عنها في علم الاصول ومن اجل هذا تدخل في باب الملازمات العقليه الخلاصة الخلاصه ومن جميع ما ذكرناه يتضح ان المبحوث عنه في الملازمات العقليه هو شيء واحد هو اثبات الكبرى العقليه يعني اثبات الملازمه فقط هو اثبات الكبرى العقليه التي تقع في طريق اثبات الحكم الشرعي سواء كانت الصغرى شغل في الصغرى ما ابنا سواء كانت الصغرى عقليه كما في بحث المستقلات العقليه أو لا شرعية كما في غير المستقلات العقلية، أما الصغرى فدائما يبحث عنها في علم آخر، إنما في علم المنطق أو في علم الفقه أو في علم آخر، إنما أما, أما الصغراء فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الموسوم، نحن في الموسوم نبحث الكبرى فقط وهذه الملاحظة، كما عن الكبرى. يبحث عنها في علم الاصول وهي عباره عن ملازمه حكم الشرع لشيء اخر لكن هذه الملازمه بالملازمة العقليه يحكم بها العاقل سواء كان ذلك الشيء الاخر حكما شرعيا ام عقليا أم غير شرعي وغير عقلي والنتيجه من الصغرى والكبرى هاتين تقع صغرى لقياس اخر كبران حجيه العقل يأتي هنا وثلاثة إذا قلنا هذه الصلاة واجبة شرعا ثم قلنا وكل فعل وجب شرعا وجب عقلا وجب عقلا مقدمته شرعا شرينتج فالمقدمة واجبة شرعا هذا حكم عقلي هذه النتيجة تكون صبرا تكون صغرى لمباحث الحجاج نقول هذا الشيء حكم به العاطل هناك, هناك نقول وهل نقول وكل ما حكم به العاطل فهو صحيح مثلا فهو حجج. هذه الكبرات هناك هنا نأخذ نتيجة صغرى من القياس مثلا نقول الصلاه واجبة شرع. حتى منها كذا صغرى الكبرى تكون وكل شيء وجد شرعا يلزم عقلا وجوب مقدمته شرعا تطير نتيجة الوضوء مثلا واجب شرعا انتهينا هذه النتيجة تكون صغرى لقياس يأتي لقياس يأتي في الضحف الثالث مضاحف الحجج أن كل ما حكم به العقل فهو حج أو لا هات تلك كبرى وهذه الصغرى تكون شفوا قاله والنفيد من الصغرى والكبرى هاتين تقع صغرى بقياس آخر ليس هنا محله له وإنما يأتي في المرصد الثالث تقع صغرى بقياس آخر كبرى حجية العقل ويبحث عن هذه الكبرى مو هنا في مراحل الحجج وعلى هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين باب المستقلات العقليه وباب غير المستقلات العقليه فبقى. المطلب واضح ما بحاجه الى شكل ذلك قراته تمهيد الظاهر انحصار المستقلات العقليه التي يستكشف منها الحفظ الشرعي في مسألة واحدة إذا بحثنا في البغض الثاني منحط في أمرين الأمر الأول المستقلات العقلية والأمر الثاني غير المستقلات العقلية أما البحث في الأمر الأول في المستقلات العقلية فالمصنف يقول الظاهر أن الندعث فيها في المستقلات العقلية منحصر أمره في مسألة واحدة فقط كل ما بحثنا في, هذه في هذا الباب المستقلات يدور حول هذه المسألة وهذه المسألة هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين فقط كل ما تنبحثه هنا يدور في هذه المسألة الحسن والقبح العقلي وهذه مسألة مو أصولي. هذا واضح معنا هذه مسألة كلامية تقرأ في العقائد مو هنا إلا أنه حتى يصبح الأمر فيها نحتاج أن نجحة هذه المسألة كما يقول المصنف من مختلف المجيب من مختلف البيت. سنقوم سنقوم قائلا وعليه يجب علينا ان نبحث عن هذه المساله من جميع اطرافها بالتفصيل لا سيما انه هذا النظام اشار الى ان هذا البحث بحث ذكر لن يطرفه احد من قبل شوفوا لا سيما انه يعني هذا البحث لم يبحث عنه في كتب الاصول الدارجه سنقول وقع البحث هنا في مساله الحسن والقبح العقليين وقع البحث هنا في اربعه امور متلاحقه واحد متفرع على الاخر الامر الاول قال انه هل تثبت للافعال من حيث هي الفعل بما هو فعل؟ هل في حكمه او في حقي ام فعل الفعل من دون حكم من الشارع من دون تعيين من الشارع دون ان يقول الشارع ان الظلم صحيح دون ان يقول الشارع ان العدل حسن دون ان يقول هذا اصل الظلم في نفسه فيه قبح ذاتي لو لا لو نحتاج الشارع يجي يقول واذا الشارع سكتان لن يقول فليس في قبح ولا حس هذا السؤال الاول هل الأفعال في انفسها في ذاتها حسن ذاتي وقبح ذاتي دون حكم الشارع او لا لا بد ان يحكم الشارع حتى نقول هذا الفعل حسن وهذا الفعل قبيح المكلف يقول وهذا بحث عقائدي كلامي وقع الكلام فيه بين الاشاعره والمو والعدليه والعدليه يشمل الاماميه والمعتزله واضح لماذا ما يسموا بالعدليه لانهم يقولون بعدل الله خلاف الاشاعره الاشعريه لا يقول بالعدل الاشعريه يقول هكذا يمكن في يوم القيامة يمكن في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يؤتي بالاعصاب جميعا بالظالمين جميعا بالقتله بالمجرمين إلى اخرين ويقول لهم حقبكم المفروض الى النار لكن انا حقب جميل الجنه فاذا ادخلهم الجنة اصبح هذا الفعل حسان ويمكن ياتي بالانبياء والاوطياء والصالحين والمؤمنين الى اخرين ويقول لهم الى النار فإذا حكم عليهم الى النار كان هذا الحكم منهم حسن لماذا؟ لأن شعر يقولون الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قضحه الشارع وليس للأفعال في ذاتها ليس لها لا حسن ولا قبح ذاته خلافا للعدلية يقول الأفعال في أنفتها حسنة وفي أنفتها قبيحة حتى لو لم يحكم بها الشارع قال انه هل ثبت للافعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطاب الشارع بها بالافعال احكام عقليه من حسن وقبح او ان شئت فقل هل للافعال حسن وقبح بحسب ذواتها ولها قيم ذاتية في نظر العاقل قبل فرض حكم الشارع عليها لولا أو ليس لها أو ليس لها ذلك وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع كما يقول الأشار والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس لا حسن ولا قبيح ليس حسنا ولا قبيحا كما يقول الاشاعر وهذا هو الخلاف الأصيل بين الاشاعره والعدليه وهو مساله التحسين والتقبيح العقليين المعروف في علم السلام وعليها تترتب مساله الاعتقاد بعداله الله وغيرها وانما سميت العدليه عدليه في قولهم بأنه تعالى عاظم دناء على, على مذهبهم في تبوت الحجة والخبح العطلية ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها اعتبارها بمثلة الأصولية هذه من المبادل من المقدمات من المبادل لمسألة الأصولية كما أنشرنا إلى ذلك في موثل هذه مساله ومسألة أصولي حكم وقبحة هذه المسألة كلامية لكن تقع في الطريق فهي من المباهي مثلتنا ثانيا ولو فرضنا أن الأفعال لأنفسها لها الحصن وقبحة بعيد عن حكم الشعب فرضنا هذا سؤال ثاني متفرع على هذا الأمر إذا ثبت أن الأفعال لها حصن وقبح داكي. نقول هل العقل إدراك هذا الفصيل قبحا؟ العقل يتمكن من إدراك هذا الفصيل وقبح الأفعال أو لا يتمكن؟ هذا هو السؤال الثاني. قال أنه بعد فرض القول بأن الأفعال في حد أنفسها، بأن الأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا ذلك، فرضنا هذا. سلمنا بهذا هل يتمكن العقل؟ من ادراك وجه الحسن والقبح بعيد عن تعليم الشارع مستقلا عن تعليم الشارع وبيان الشارع او لا للعقل هذا او ليس له هذا وعلى تقدير تمكنه هل للمكلف ان ياخذ به بهذا الادراك العقلي بدون بيان الشارع وتعليم الشارع او ليس للمكلف ذلك إما مطبقا ليس له مجالب لولا في بعض الموارد لا. ليس له مجالب وهذه المسألة هي إحدى نقطة الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الاخباريين وفيها تفصيل طبعا دعتي أتي مفصل إن شاء الله وفيها تفطيلهم مع بعضهم على ما ياتي وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول هاي مسألة العقل يدرك أو لا هو مسألة أصولية هذه أصولي. أيضا مسألة سلاحظين أيضا ولكنها من المبارد قدمات في مسألة الأصولية العاتية لأنه بدون القول بان العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القياس التي تكلمنا عنها سابقا ولا ينبغي أن يخفى عليكم أن تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعض بعض الأخبار وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع الاخبار الاصولي في هذه المسألة فانتظر توضيح ذلك في محله القريب إن شاء الله ثالثا ولو فرضنا سلمنا بالمساله الاولى والثالثه سلمنا الافعال في هذا ذاتي وسلمنا ان العقل يدرك هذا الحب وأن لم كلف له الاخذ بحسن العقل كل هذا سلمنا فيه ياتي, يأتي السؤال الثالث وهو المهم الا انه بعد فرضي ان للافعال حسنا وقبحا وان العقل يدرك الحسن والقبح يصح ان ننتقل إلى التفاؤل المهم عما اذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة العقل ادرك القبح العقل قال انا قبحت هاروك هذا سؤال آخر هل كل ما قبحه العقل يقبحه الشارع حي ملازمه هل يلزم ان ما قبحه العقل يقبحه الشرع ما حسنه العقل يحسنه الشرع او لا يلزم او لا ينزل؟ هذا بحث الملازمه قال عما اذا كان العقل يحكم ايضا بالملازمه بين حكمه وحكم الشرع وبمعناه ان العقل اذا حصل بحسن شيئين. أو قل شيء هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على طبق حكم العقل لا وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها لمسألة الملازمة والملازمات الملازمات العقلية التي وقع فيها النزاع فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين وبعض الاصوليين كصاحب الفصول على بطنك صاحب, صاحب الفصول صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الاس تذكر بعد المره لا الاسهام لا ملك بكباري ده شرح الاسهام رابعا طبعا الثبوت سلمنا, سلمنا الامر الاول ان الافعال فيها بعيد عن والشع وسلمنا ثانيا ان العقل يدرك هذا القبح وان المكلف له اخلاق بحق العقل وسلمنا ثالثا ان العقل يدرك الملازمه أيضا سلمنا بين حكمي وحق الشارع الأمر جندول جندول هذا حق العقل حجه لو لا واضح هي الصيغه هذا العقل حجة لولا لا بتعبير آخر نقول إذا حكم العقل بهذه الملازمة هل يجب أن يحكم الشرع على طبق حكمه الشرع يقول ماذا حكمت أنت فأنا معك لولا لا قال أنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لا بد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل خلق سؤال فهل هذا القطع حجة شرعا أم لا فمرجع هذا النزاع ثلاث نواحي الاولى في امكان نزاع هذا الرابع الاخير النزاع الرابع في امكان حتى قلنا السؤال هل حكم العقل حج شرعا الشرع قد ينفي حكم العقل وقد يؤيد حكم العقل احيانا قال في امكان ان ينفي الشارع حجيه هذا القط يعني هل الشارع ان ينفي حكم العقل او ليس له ذلك اذا حكم العقل بشيء هل يحق للشارع ان يختلف معه ويقول بكلام اخر غير حق العقل او لا في امكان ان ينفي الشارع حجية هذا القطر وينهى عن الاخذ به يمكن للشارع ان ينفي حق العقل وينهى عن الاخل به ام لا هذا واحد ولو قلنا لا لا يحق للشارع اذا العقل حكم لا يحق للشارع أن ينفي مثله الثانية بعد فرض امكان كان نسل الشارع حجية القاطع هل نهى فلنمى الشارع يمكن أن ينفي حكم العقل. سؤال آخر وقع النفا في خارج أو لا عند موارد الشارع نهى عن حكم العاقل أو بعد موارد قال بعد فرض امكان كان نسل الشارع حجية القاطع سؤال آخر هل وقع من الشارع النهى هل نهى عن الاخذ بحكم العاقل وان استلزم القطع كقول الامام عليه السلام ان دين الله لا يصاب بالعقوق على تقدير تفسير هذا الحديث ذلك على تقدير تفسيره بنهي الشارع عن الاخذ بحكم العاقل والنزاع في هاتين الناحيتين وقاءنا الاخباريين الإخباريين الاخباريين الإخباريين أو كل الإخباريين فالثالثة إذا فرضنا الشارع لا بيضعه ولا بيضعه شنو معنى موافقة الشارع لحكم العقل؟ شنو معنى هل معنى أن الشارع يحكم على طبق حكم العاقل لو أقوم عن آخر لتاييد الشارع للعاقل قال الثالث بعد فرض عدم إمكاننا في الشارع حجية هذا القاطع هل معناه حكم الشارع على طبق حكم العاقل هل معناه هو أمر الشارع ونهي الشارع ما دام العقل حكم الشارع يأمر وينهى لولا لا أو أن حكم الشارع معناه إدراس الشارع وعلم الشارع بأن هذا الفعل ينبغي فعله فقط، ينبغي فعله أو تركه، وهذا الادراك شيء وأمر الشارع ونهي الشارع شيء آخر، وهو شيء هذا الادراك شيء آخر غير أمر الشارع ونهي الشارع، فاثبات أمره أمر الشارع ونهي الشارع يحتاج إلى دليل آخر. ولا يكفي القطع بان الشارع حكم بما حكم به العام. الان وعلى كل حال هذه البحوث كلها تأتي مفصلة الواحد بعد الاخر لذلك اكتفينا بقماش الحكم الاخير هذا السبب الاخير نقول اذا فرضنا ان الشارع لم ينه عن حكم العام وانما ايده فرضنا هذا ما معنى تأييد الشارع لحكم العقل شو ما معنى هل معنى ان الشارع يقول اذا امر العقل انا امر ايضا واذا نهاء انا عنها هذا معنى التأييد لو لا معنى التأييد ان العقل اذا ادرك الشارع يقول هذا الفعل من, من فعل يالنبي تركه لكن هذا شيء وأمر الشارع شيء آخر إياه معنى تأييب الشرع للعاقل معناه الأول والثاني وعلى كل حال فإن الكلام في هذه النواحي فيأتي في مباحث الحجة في المقصد الثالث وهو النزاع في حجية العاقل يعني هذا المثال الرابع الأخيرة وعليه فنحن نتعرض هنا نتعرض هنا للمباحث الثلاثة كولا ونسرح المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الرابع سمت المبحث الأول التحسين والتقبيح العقليين وصلى الله على محمد من الآلق